Book two Osamnaist Thamaniya ašar. ta'ašer Čišče nje, kutche Tanzifu lmenzil Tanzifu Danas je, subota اليوم السبت اليوم السبت لدينا وقت اليوم لدينا وقت اليوم danas čistimo stan ننظف المسكن اليوم ننظف المسكن اليوم. يا چيستيم كوباونيتسو. انظف الحمام. انظف الحمام. موي سوپروگ پيري اوتو. زوجي يغسل السياره dzieca czyste bicikle Al-atfal yunaddifun ad al, al atfalu yunaddifun ad baka zaljeva cvjetce Tuski al-jaddatu al-wurud Tusqi al-jaddatu al pospremaju djećju sobu. Al-atfalu junadzifuna gurfihim. Juidu l-atfalu tartiba gurfatihim. Moj suprug posprema svoj radni stol. Zauđi ju ratibu maktabahu. Zauđi يرتب مكتبه أقوم بإدخال الملابس في الغسالة أقوم بإدخال الغسيل في الغسالة بيشم روبل أقوم بنشر الغسيل أقوم بنشر الغسيل. أقوم بكي الملابس. أكوي الملابس. پروзори النوافذ متسخة pod je perljev al'ardiyatu mutassiqah al'ardiyatu mutassikah posuđe je perljavo من ينظف النوافذ من ينظف النوافذ كو من يزيل الغبار من يزيل الغبار كو परे سوجه من يغسل اواني المطبخ من يغسل اواني المطبخ